يا حلو يا حلو يحلو معنا الطفولة يا حلو يا حلو ويا حلو النفس الخجولة يا حلو, يا حلو ويا حلو ناس تودك لغدت روحك ملولة ملولة يا حلو يا حلو يا حلو يحلو النفس الخجولة يا حلو يا حلو يحلونا سنتودك لغدا تروحك ملونا ملولا والنسيانة أو قسانا أو زعلنا أو رضينا والنسيانة أو قسانا أو زعلنا أو رضينا لا حشام أحد هو أخذ ونكتشف كل يبينا لا حشام أحد هو أخذ ونكتشف كل يبينا ونكتشف كل يبينا يا حلو معنى الطفولة يا حلو يا حلو يا حلو افصل خجوله يا حلو يا حلو يا حلو نسنت ودك لغايه تروحك ملونا ملونا يا زماني وانكبرنا وانت عدينا وصغرنا يا زماني وانكبرنا وانت عدينا يا حلو من هو تصبح وتصبح صورنا من هو يحبك وتصبح لك معنى الطفوله يا حلو يا حلو يا حلو, يا حلو, يا حلو, يا حلو النفس الخجوله یا حلو, يا حلو لی غد تروح کملولا ملولا وش بلا عطف البرايا بالبداية و الحكايا وش بلا عطف البرايا بالبداية بالحكايا علما وش أسوي لجل من يبقى معايا علموني وش أسوي لجل من يبقى معايا لجل من يبقى معايا يا حلو من الطفولة يا حلو يا حلو ويا حلو النفس الخجولة يا حلو يا حلو ويا حلو ناس نسنتودك لغدا تروحكملونا ملونا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 یا حلو یا حلو نفس الخجول یا حلو یا حلو یا حلو ناس تودك لغدا تروحك ملولا لغدا تروح ملولا لغدا تروحك ملولا <سؤال> يا حلو معنى الطفولة يا حلو, يا حلو ويا حلو النفس الخجولة يا حلو, يا حلو ويا حلو معنى الطفولة يا حلو يا حلو, حلو معنى الطفولة